وَإِذَا الجبال نسفت وَإِذَا الرسل أقتت لَأَيِّ يوم أجلت ليوم الفصل وما أَدْرَاكَ ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نهلك الْأَوَّلِينَ ثم نتبعهم الْآخِرِينَ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتدرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين